حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا إليه وفي وفي اذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي انما انما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 قل إنكم لا بِالَّذِي بالذي خلق الأرض فِي يومين وتجعلون له ألد ذَلِكَ رَبُّ رب العالمين وجعل فيها مِنْ من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قوتها وقدر فيها قوتها في أربعة أيام سواء السائلين ثم سوا إلى السماء وهي دخان فقال فقال لها ور قالت أتينا طائعين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 فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منكم قوه وكانوا باياتنا يبحثون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم مصارعته العذاب الهون لما كانوا يكسبون ورجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها جيد عليهم سمعهم وابصارهم شهيد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا جلدوهم لمشاهدتم علينا وقالوا جلدوهم لمشاهدتم علينا قالوا اوطقنا الله الذي اطلق شيء وهو خلقتم اول مرة والهيه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم وَلَا أبصاركم ولا أبصاركم ولا ولا الله لا يعلم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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجرحون وقال الذين كفروا ربنا الا الذين اضلنا الا الذين اضلنا من الجن والانس نجعل غما نجعلهما تحت قدمينا ان يكونا من الاسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا والحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم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 إليه رب علم وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يلاديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنكم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قلوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقول لي ولن هذاه وما أظن السعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي للخصم فلا نبدي الذين كفروا بما عملوا ولا من عذاب غليا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 شيء معين